اَستَغْفِرْ لَهُم أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن كَـاَستَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ